له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تدهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى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 واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه فهى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي قَالَ لِي وَزِيرٌ مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا ضَرِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن خذ فيه في التابوت فخذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدولي وعدول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد دئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 لا يضل ربه ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخردكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أدئتنا لتخردنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَادْعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوٓء قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كَذِبًا فيصحقكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واثره المدوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأدمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما دانا أنا من البينات والذي فطرنا فقضى ما أنت قاض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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تفغوا فيه ولا تفغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفاه لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعدلك عن قومك يا موسى قالهم هم على أثني وعدلت إليك ربي لتروى قال فإنا قرفتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه رضينا أسفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا فَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِيدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا دَسَدَ له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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خفبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي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 فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عودا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عود له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما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 إن لك ألا تدوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شدرة الْخُلْدِ وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 وَمَن أَنَا إِلَهِي فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا هَذِهِ عَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَادًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُ